صلوا على النبي محمد السيده على الحسن العبقا فالورد تضوا وعات نقا يا رب لنا الخلقا طاهروا فلا يحوي نزاقا أثويت على الحسن البقاء فالورد تضوى وعا تنقى حسن يا رب لنا الخلقا طاهر فلا يحوي ذقا وان يعن حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أبيت على الحسن العبقا فالورد تضوى وعتنقا حسن لا يحوي نزقا في جنة خلد مقاده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون